فأوحينا إلى موسى أن بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدقا في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كفيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُن قَلْبٍ ينطلب يَنْقَلِبُونَ